كل بعض الممتدعي يستدلون بقول عمر نعمة البدعة عند جمع من الصحابة طيب عمر رضي الله عنه لما قال نمات البدعة عامل بها على أنها بدعة أو على أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الشيء الآخر أنه ملاحظ من السياق أن, النبي أن عمر رضي الله عنه قصد فيها يعني وهذا كثير في لغة, لغة العرب المشاكلة يعني جاب كلمة من شكل كلمة الرجل والشيء الآخر أن الصحابة ليس في عهدهم بدع يعني أعمال الصحابة أقوى من أقوالهم الأقوال يرد بعضها بعضا وربما تفسر أما الأعمال هي الحجة في مجال تطبيقات الدين فالصحابة بعيدين عن هذا البدع ثم أيضا إذا كان هذا هو الدليل الوحيد فليس بدليل لأنه لا يمكن كلمة عمر رضي الله عنه تقاوم من أحدث في أمرنا هذا ما منه فورد من عمل عمل ليسا منه ورد كل ما أحدث بين الفدري وكل بدعة ضلال النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وانت تقول ان كلام عمر يدر على نعمة البدعة وهو كلام ملتبس لو كان محكم أيضا ردناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كلام عمر محكم لرددناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكيف هو مشتبه. لكن هؤلاء يتعلقون بالقشة وأنا أقول لكثير منهم في القصين هذا دليل على أنهم مفلسين ستلالهم بمثل هذا الكلام مشتبه دليل الإفلاس ما عندهم دليل صريح دليل بمشتبهات السؤال الأخير من المنهج الصقيف من كان مقلد العالم هل يجوز له أن يتبع غيره في بعض المسائل الفطهية نعم يجوز لأنه التقليد غير جائز إنما الجائز هو الاتباع والاهتداء ولا ضير على المسلم العامي أو طالب العلم غير المتمكن من أن يتبع عالم لا يقلده يتبعه ويكون هو قدوته في الجملة لكن لا يفترض أن الحق لا يتعدى هذا الشخص لا يفترض هذا بل يجب عليه أحيانا إذا التبس الأمر أن يبحث عن الحق ولو مع غير شيخا ولا يتعصر لشيخا لأن لو قلنا لا, يقلد أبداً لا يتبع عدب أبداً ولا ولا يقتدي انفلت الناس وإذا أيضا بالغنا في التقليد أو في الاتباع إلى حد تعصب أيضا أوقعنا الإنسان الناس في حرج إذن الأمر لا هذا ولا ذاك للعام وشبه العام وطالب العلم غير المتمكن أن يأخذ قدوة يقتدي به من الأموات من إمة الدين أو من الحياء العلماء البارزين ويجعله هو البارز عنده اتبع منهجه لكن لا يجعل هذا وسيلة إلى التعصب له ولا أيضا يعتقد أنه لا يصدر منه إلا صواب مئة بالمئة ليفترض أنه الحق مع غيره وصلنا نعم على السطرين الأخيرين وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربه طبعا قبل أن يبدأ القارئ عمر الشيخ لا يزال يقرر النوع الثاني أو بدأ يقرر النوع الثاني من نوع البدع والبدع الأولى البدع الأصلية البدع الخالصة وهي أن ينشي عبادة أو أمرا في الدين ليس له شبيه ولا سيأس مثالا سابق والبدع الإضافيه هو أن ينشي عملا في الدين إما أن يكون خالف النص أو يلحق بعمل له أصل شرعي كأن يزيد في الذكر ما ليس منه في هيئته أو في يعني أو كان مثلا يزيد عيدا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ونحوه للك فالعيد أصله مشروع لكن اتخاذ عيد غير ما ورد بالشرع أتبر بضعه وهكذا إذن البضع الأضافية هي ما يضاف إلى ما له أصل في الشرع إما من قول أو فيلع أو تعقاد أو هيئة أو منهج نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربه ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع فهذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه نعم هنا تلاحظون أنه قسم هذا القسم إلى نوعين البدعة الإضافية نفسها أو العمل المردود هو الآن توسع الشيخ في مسألة العمل المردود أدخل فيها البدعة الإضافية وأدخل فيها العمل الباطل وإن لم يكن بدعة أحيانا يكون العمل يبطل بعدم توفر شرط أو بسقوط ركنه أو بزيادة ركن أو نحو ذلك فهذا ان كان زيادة في الدين ابتداع يعني بمعنى إن كان زيادة في الدين أو إحداث شيء لم يحدث في الدين هذا بدعة وإن كان من باب الإخلال بالمشروع فهو مردود لأنه خالف الشرع ولو لم يكن بدعة فهو مردود لأنه خالف الشرع ولو لم يكن بدعة لأنه هنا يسرح الحديث من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد طبعاً قول نبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا يشمل البدعة من باب أولى ولا شك جميع نواع البدعة الاعتقادية وقويل الفعالية لكن أيضا يشمل ما يكون فيه مخالفة للنص ولو لم يكن بدعه أي أنه مردود بمعنى باطل لا يقبل عند الله عز وجل وهو قسم هذا النوع والحقه بالبدع الرضافية أو بما يشبه البدع الرضافية نعم وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول بل ينظر فيه فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة كمن أخل بالطهارة بالصلاة مع القدرة عليها أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهما فهذا عمله مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضاً وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله بل هو ناقص وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه بمعنى أنها, بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها ولكن, ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله كمن توضأ أربعا أربعا أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم أو توضأ للصلاة بماء مغصوب أو صلى في بقعة غصب فهذا قد اختلف العلماء فيه فهل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود على أنه ليس بمردود من أصله وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام يقال لهم الشمرية أصحاب أبي شمر أنهم يقولون إن من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته وقال ما سمعت قولا أخبث من قولهم نسأل الله العافية وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث المطلعين على مقالات السلف وقد استنكر هذا القول وجعله بذا فدل على أنه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذا لأن الحقيقة هذه نظائرها كثيرة لسيما في هذا الوقت في زماننا هذا وهذا يكثر عند أصحاب الغلو سواء الغلو فردي مثل غلو بعض العباد أو الغلو الجماعي مثل غلو الخوارج غلو الجماعات يكثر عندهم التزام ما لا يلزم شرعا من ناحية والناحية الأخرى تعميم الحكم أو الخلط في الأحكام فالصلاة في أرض مغصوبة أو مثلا الذبيحة إذا كانت مسروقة إلى آخرها هذه أمور ينفك بابها عن بعض الحج أيضا المال الحرام في مال كسبه حرام إلى آخرة هذه مفتحة عن أصل العبادة لماذا؟ لأن العبادة في أصلها قامت على وجهها وضاء ضاف إليها شيء هو من كبائر الذنوب كما لا يفعل لو فعل الحاج كبائر أخرى ما يبطل أصل عمله لكن يعني ارتكب كبيرا يتم عليها وربما يضاعف, له الإثم يضاعف عليه الإثم إذا كان ارتكب كبيرة في موطن عبادة زمانا أو مكانا أو حال يضاعف عليه الإثم إذا كان صلى في أرض المغصوبة إلى آخره لكن هذه مسألة مفكة وكذلك الوضوء في المغصوب الصلاة في فوق محرم مسروق هذه كلها احكام ينفك بعض وعن بعض الفرض إذا قام على وجهه صح بقي ما ينضاف من عمل يعمله الإنسان كبيرا من كبائر الدنوب لأن لو كنا بمثل هذه الكبائر تبطل الصلاة هناك أمر أخرى غير مسألة الثوب المغصوب أو المسروق أو الوضوب إلى آخرها أو بقعة مغصوبة يعني بمعنى استصحاب الكبائر إذا كنا نبطل لعبادات حدلاتها فمعنى هذا لا يصح يندر يصح لأحد عباده من الذي يزعم أنه لا يرتكب ذنب من هذه الذنوب حتى الكبيرة منها الغيبة النميمة الأمور التي يبتلى بها الناس في في أو غالب الناس غالب المسلمين في حياتهم اليومية فإذن يعني ربط هذه بتلك هو نوع منهج الغلاة طبعا قد يقول به بعض الألم المعتبرين لكن هذه من باب القوال النادرة والنادر لا حكم له نعم ويشبه هذا الحج بمال حرام وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه ولكنه حديث لا يثبت وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا وقريب من ذلك الذبح بآلة محرمة أو ذبح من لا يجوز له الذبح كالسارق فأكثر العلماء طبعا لا يقصد أن السارق ذبح وغير حلال أو يجوز أن يدبح رصد السارق للبهيمة ثم يذبح يسرقها ثم يذبحها لأكلها ويبيعها وإلا فالسارق حد ذاته حتى لو ذبح وسمى الله يجوز ذبحه إذا ذبح ذبيحة حلا نعم أو حتى إذا وقع ذبح الذبيحة المسروقة فإن تسميته يعني فيها وانتبق شروط الذبح لا تجعل ذبحه لا يجوز حد ذاته شرعا نعم كأكثر العلماء قالوا إنه تباح الذبيحة بذلك ومنهم من قال هي محرمة وكذا الخلاف في ذبح المحرم للصيد لكن القول لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهر لأنه منهي عنه بعينه ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها والصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير ستارة أو إلى غير القبلة يبطلها طبعا بغير ستارة كما تعرفوا محل الخلاف هل الستارة شرط مشروط الصلاة أو أنها واجب ولا تبطل الصلاة أو أن تركها لا يبطل الصلاة أو أنها من السنن هذه محل الخلاف نحن الشيخ يظهر أنه غليب جانب أنها شرط نعم يبطلها اختصاص النهي بالصلاه بخلاف الصلاه في الغصب ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه وهو جنس الاكل والشرب والجماع بخلاف ما نهي عنه بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبه عند الجمهور وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام وهو الجماع ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه وهو الجماع وإنما يبطل بالسكر عندنا وعند الأكثرين لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا أن المراد, مواضع الصلاة أن المراد مواضع الصلاة فصار كالحائض ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكاب الكبائر عندنا وعند كثير من العلماء وإن خالف في ذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك وحكي عن غيرهم أيضا وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية طبعا الأوضاع الشرعية الثواب الثواب زدين الحكام القطعية يعني كالصول الاعتقاد الحلال القطعي الحرام القطعي الحدود ثوابت الدين كالجهاد الولاء والبراء لم معروفة أن المنكر الأصول التي يقوم عليها الدين عقيدة أو شريعة أو أحكاما أو في التعاملات والمناهج هذه تسمى تدخل في المعاملات الضرورية والعقود وتقاس على العقود نعم وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله إن ابني كان عسيفا على فلان فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شات وخادم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المئة شات والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام إذن السوابت من الحدود والمعاملات القطعية والحلال القطعي والحرام القطعي وكذلك حدود الفرائض والواجبات لا ينجز تغييرها بما يقابلها من المنافع حتى ما هو من الأمور التي ربما تكون ليست من الفروض القطعية لكنها واجبات مثل على سبيل المثال زكاة الفطر الحقيقة من الأشياء التي وقع فيها كثير من المفتين وقع فيها كثير من أيضا الجماعات التي تتولى جمع زكوات الفطر أنهم بدلوا السنة فصاروا يأخذون الدراهم عوضا عن الزكاة المخصصة في الشرع من البر والشعير والطعام أيًا كان مدام طعام معتبا قد رأينا بعض الجمعيات خاصة خارج المملكة تأولوا لأنفسهم حتى نسي الناس في تلك البلاد فعلا نسوا أن زكاة الفطر تدفع طعاماً كانوا من سنين وهم يدفعون أموالاً زكاة الفطر ويتأولون لذلك ويجد من يفتيهم لكن في الحقيقة هو تجاوز الحدود لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض زكاة الفطر فرضها والناس يحتاجون الدراهم كان الناس في المدينة حاجتهم يعني كان أهل المدينة بالذات البر فيهم موفور والشعير, والشعير موفور والزبيب موفور وأغلب أصناف الطعام موفورة والدراهم نادرة ومع ذلك النبي صلى ما بدلها بدراهم جعلها من طعام وسنين سنة واحدة أو نقول الله هذا وقت ووفرة مال ثم بقي على ذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة تأتي أوقات الناس تندر عندهم في بعض البيئات الفلوس أو الدراهم ومع ذلك يبقى الحفاظ على السنة فهذا نوعا من التبديل في العقود والمعاملات الذي والأوضاع الشرعية الذي يكون مردود في الشرع فيما يظهر والله أعلم نعم وما كان منها عقداً وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد أو لفوات شرط فيه أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته أو غير ذلك فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك وفي بعضها أنه يفيده فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي عنه لحق الله عز وجل فإنه لا يفيد الملك فإنه لا يفيد الملك بالكلية ونعني بكون الحق لله أنه لا يسقط برضى المتعاقدين عليه وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط, بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به فإن رضي لزم العقد واستمر الملك وإن لم يرضى به فله الفسر فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله فأما الأول فله صور كثيرة منها نكاح من يحرم من يحرم نكاحه طبعا الأول هو أن يكون المعقود عليه ليس محلا للعقد أو لفوات شرط فيه أو لظلم يحصل به المعقود معه أو عليه لا خير نكاح من يحرم نكاحه نعم منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسب أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم برق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلا فرد النكاح لوقوعه في العدة إذن صورة العقد قد تكون صحيح الصورة الظاهرية لكنه لم يقع في محله لأن المعقود ليس محل العقد إما للتحريم أو لفوات الشرط كان يكون في وقت العدة أو لا يتوفر شرط أساسي كالولي في عقد النكاح فهذا أو تكون أن العقد على مرأة حبلة وهذا يعني أنها لم تنتج عدتها أو أنها لا تصح للزوج الآخر حتى تضع فهذا الأمر راجع إلى أن العقد في صورته صحيح لكنه وقع على غير محله أو اختل شرطه ومنها عقود الربا فلا تخيد الملك ويؤمر بردها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يرده ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز التراضي ببيعه وأما الثاني فله صور عديدة منها إن كاح الولي من لا يجوز له إن كاحها إلا بإذنها بغير إذنها وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة فيب زوجها أبوها وهي كارها وروي عنه أنه خير امرأة زوجت بغير إذنها وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة رواية ثاني عن أحمد هذه المسألة في الحقيقة مهمة جدا مسألة تزويج البنت والمرأة وهي كارهة من قبل ولي هذه المسألة الآن تكثر فيها التجاوزات والمشكلات ويتجاوز فيها بعض الأباء بمعنى أنهم قد يكرهون الفتيات على الزواج أو على من تتزوج وهذا في خطورة في خطورة لأنه فرق بين البنت والمرأة التي يمنعها الحياة من أن تبدي رأيها وبين ما هو حاصل في وقتنا من أن أغلب الفتيات والنساء تبدي رأيها إذا كلمتها أمها أو أختها أو قريبه منها قد تهاب من الأب نعم هذا طيب قد تهاب من الأخ أو من الرجل لكن الآن ينظر أن توجد فتاة تهاب من بنات جنسها أو من أمها أو أختها ينبغي أن نتنبه لهذه المسألة لأن بعض الأباء يرى أن قصر المرأة على زوج صالح أو يرى أنه صالح لمجرد صلاحه مع أن الصالح كثر أو أحيانا غير صالح لكن قد يكرهها وهو الغالب بقرابة أو لمنافع دنيوية هذه مسألة خطيرة قد تلطل النكاح فيجب التنبه لها نعم إذا جاء خاطبا تتوفر فيه الصفات فتقنى الفتاة بالاسلوب الشرح وغالب الفتيات مع الاقناع وحسن الاسلوب والتخويف بالله عز وجل ومن عوائق رد الزوج الصالح غالبا يؤدي لنتيجة ومع ذلك يجب ان ننبه لانه لا يجوز العقد او لا ينبغي الولي ان يلجئ الفتاة إلى, بغي إلى زواج بغير إذنه نعم وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله بل يقف على إجازته فإن أجازه جاز وإن رده بطل واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين وإنما كان كان أمره بشرائشات واحدة ثم باع إحداهما وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وخص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله بإذن إذا خالف الإذن أحسنت نقف عند هذا الحد الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على رسول الله البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله رضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده بعون إلى في الدرس ونبدأ بالأسئلة كالمعتاد كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أنتم من شهداء الله في أرضه وبين قول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار حديث أطول من هذا نعم أولا في قصة أنتم شهداء الله في أرض جاءت في واقعة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أثنوا على جنازة وأيضا قد يرد مثلها في حالات مشابهة في تحاهد الصحابة أو في غيرها وهنا ليس المقصود بالشهادة الجزم إنما المقصود بالشهادة يعني البشارة بالمسلم هذا شيء. الشيء الآخر أنه هذا مما لا يصح قياسه من كل وجه يعني كون نبي صلى الله عليه وسلم اعتمد ثناء الصحابة على جنازة المرات فليعني ذلك أن جميع من أثنى عليه الناس يلزم قطعا أن يكون من أهل خير الجنة إنما هذا على سبيل العموم والتغليب سبيل العموم والتغليب وكثير من أحكام الشرع هي بهذه المثابة تكون على سبيل العموم والتغليب مثل من صلى عليه كذا من المسلمين وجماعه إلى آخره وردت الفضاء كثيرة في من صلى عليه جماعه من المسلمين أو أربعين رجلا أو إنه يكون هذا من من البشرات هذه ليست لوازم حتمية لكنها مبشرات وغلب الطن يقول السائل قاتل أبو بكر مانع الزكاة هل كان يرى أن تركها ناقض أم ماذا سبق مثل هذا السؤال في درس سابق وهذه مسألة خلاف بين الصحابة ومن بعدهم هل جميع مانع, مانع الزكاة اعتبروا من المرتدين بل الأمر أسع من ذلك هل كل من قاتلهم أبو بكر والصحابة من أهل الردة هل كلهم ارتدوا عن الإسلام ومنهم مانع الزكاة هل منعهم للزكاة يعني الردة هل يمس الخلاف ولا تزال الخلاف لأنه لا يلزم من قتالهم أن يكونوا مرتدين مجرد أنهم أبوا أن يخضعوا الحكم الإسلام وخرجوا عن الطاعة والجماعة فقد توفرت فيهم صفات كثيرة أولا منهم من كفر وارتد ومنهم من خرج عن الطاعة ومنهم من قاتل للعصبية كثير من راياتهم كانت رياءة رايات عصبية ضد الصحابة وضد أبي بكر وجيوش رايات عصبية كثير من قوم مسلمة ليس لا يؤمنون بأنه نبي إنما قاتلوا معه عصبية فإذن القصد المواجهة حينما صارت المواجهة للخليفة والخلافة والجماعة المسلمين وإمامهم استوجب القتال فمنهم مرتدي ومنهم ببغاة ومنهم مفسدي ومنهم قطة أرق ومنهم أصحاب رآيات عمية ومنهم أصحاب عصبية والله أعلم وصلنا في تاب جامع علوم الحكم إلى 84 ومنها تصره المريض منها يعني المسائل التي يعني قد يكون فيها الرد في الشرع وأذكركم بالقاعدة السابقة هو شيخنا يقرر ما المردود مما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور أولا البدع يعني كل محدثات في الدين فهي مردودة بناء على هذا الحديث والحديث الذي فسره كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وثانيها هو ما خالف الشرع وما خالف صريحة فهو مردود لو لم يكن بدعة ما خالف الشرع مخالفة صريحة من فعل أو ترك فهو مردود ولو لم يكن يدخل في مصطلح البدعة لو لم يكن إحداث في الدين فهنا هو عدم هذه المسائل أي المسائل التي ترد ترد في الشرع لأنها خالفة النصوص وكواعد الشرع نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى ومنها تصرف المريض في ماله كله هل يقع باطلا من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة في اختلاف مشهور للفقهاء والخلاف في مذهب أحمد وغيره وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لا مال له غيرهم فدعا بهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا ولعل الورثة لم يجيزوا عطق الجميع والله أعلم يعني هنا وجه المخالفة للحق وجه الرد لهذا العفعل هو أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم ورثته في مثل هذا الظرف لأنه قد يكون لأنه ورد النص في النهي عن هذا ولأنه قد يكون أيضا من المقاصد غير الحسنة في حرمان الورثة إما بجهل أو تأول أو غيره وهذا يخالف مقاصد الشرى ويخالف النصوص الواردة في ذلك المريض لا يجوز له لا جزن نقر له أن يصرف ماله كله ويترك الورثة دون أن يكون لهم حق ولذلك كثير من أهل العلم لا يجيز الوصية من الميت أو من الإنسان بأكثر من الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير وبعضهم قال هذا من باب كراهة ما يزيد عن الثلث ولو تبرع بالنصف إلى آخره وبعضهم فصل قال إذا كان يبقى للورثة ما يغنيهم. ما يكون عند التجار الكبار فهذا يكفي فالمهم أن مثل هذه الحالة التي جعلت هذا يعني يعتقد الجميع من عنده هذا الظاهر بالسياق القصة فإن بيسا سلم لم يقره على ذلك نعم ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصراه وبيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك طبعا يدخل فيه بيع الجهالة وبيع الغرار وبيع يعني اللي الآن اكثر, أكثر عقود الناس عليه أكثر عقود الناس مع الأسف الآن فيها جهالة وفيها غرار وفيها وفيها من الأمور التي تخالف قواعد الشرع وصريح النصوص والنجش كما هو طبعا الشيخ هنا عرف بالكتاب المصراه وتلقى الركبان والنجش لكن أو النجش لكن مما يعني يحسن التنبيه له أن من صور النجش البنبالغة في الدعاية لأن هنا فسر أن يمدح السلع بما ليس فيها هذا نوع والنوع الثاني وهو المقصود غالبا هو أن يزيد في ثمنها وهو لا يريد مثل ما يفعل أصحاب المساهمات العقارية وغيره يأتي مساهم له سام كبير أحيانا يزيد في السوم وأحيانا وهذا أشد وأنكى يشتري قطعة أرض بثمن غالي يشتريها فعلا من ماله لكن من أجل أن يرتفع السعر كله لأن ما أدخله هو في المساهمة أكثر من ما اشترى فيريد أن يضمن ذرفة هذه الطريقة وهذا كثير يكاد يكون هو العرف عند العقارين يتواطى مع كبار مساهمين ويقول ان عندكم مثلا كل واحد بيكون عنده مليون نبغاه يشرب 100 الف لكن السير بدل ما يكون 50 ريال للمتر يكون 80 ريال للمتر هذا نوع من الشيء المحرم وكثير من المصور وعاملات اليوم على هذا الأساس مع الاسف ف هذا هذا الشيء الأخر الاخر في السعر معروف وايضا يدخل فيها المبالغه بالدعايه الى حد يعني دفع المستهلك للشراء وهو لا يريد يشري المستهلك مجرد أن الدعاية تملك عليه حواسة من قوة الدعاية مدح مبالغة في مدح السلعة أو نوعا من يعني العرض الذي يبهر بعض الدعايات لا يكون فيها أي كلام وقد لا يؤثر كلام لكن اسلوب العرض يبهر المستهلك حتى يشتري وهو لا يريد خاصة النساء والأطفال من هذه الأمور حقيقة فيها نظر ولذلك ينبغي نصف المختصين بالدعاية والإعلان أصبح الآن اختصاص يدرس في الجامعات وله خرجين ويتوظفون في الشركات والمؤسسة يجب أن يتقون الله لأنهم يسهمون إسهاما كبيرا في مثل هذا الباب ويعني يتفننون في استجلاب الأموال من الناس بالدعاية الكاذبة والمبالغات لمجرد جذب الزبون وهذا نوعا من أنواع هذه المحرمات نعم. ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصرات وبيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك وفي صحته كل اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه ورده والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل مشتر مصراه بالخيار وأنه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق طبعاً قبل ما نخرز من العبارات يمكن بعضكم ما مع كتاب مهمش لأن فيها مش تعريف المصراه هي الشات أو الناقة أو العنز أو مما يجوز حلبه أن يترك الحليب في الضرع حتى يكبر الضرع من أجل أن يظن المشتري أن لبنها دائما كثير وهو أشكال والمواع وصور كثيرة للناس وتلقى الرقبان كذلك هو أن الإنسان يستقبل صاحب السلعة قبل أن تنزل سلعة في السوق ويكون صاحب السلعة الأصلي لا يعرف قيمة السلعة في السوق فيخذعه هذا المشتري ويشتري له يشتري منه قبل أن يعرف القيمة في السوق وهذا يحدث الآن في شراء الكمبيلات وفي طلائق الاستيراد وأحيانا تشترى السلع وهي في الطريق في البحر تشترى السلع وهي في المينة أو في المستودعات وكون البايع غر غالبا في مثل هذه الصور هذه يكون البايع غر لا يعرف واقع السوق ويريد أن يتخلص او عجل أو يخشى من الخسارة فيبيع بأقل من السلع الحقيقية الموجودة في السوق بلحيث يكون عليه الغبن فهذا لا يجوز وإذا وقع فيجوز للبايع أن يسرد البطاعة وهذا كله يدل على أنه على أنه غير مردود من أصله وقد أورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصرّاه فلم يذكر عنه جوابا وأما بيع الحاضر للباد فمن صححه فمن صححه جعله من هذا القبيل ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين فلا يتصور إسقاط حقوقهم فصار كحق الله عز وجل حاضر الباد الحاضر المقيم في المدينة والقرية والبادي المقيم في البادية والبر انه غالبا الياتي من البادوه والبر يعني ما يعرف واقع السوق وهذا في شبه شبه او او من صور تلقي الركبان ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم كالام وولدها فهل يقع باطلا مردودا ام يقف على رضاهم بذلك وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع ونص, ونص أحمد على أنه لا يجوز التفريق بينهم ولو رضوا بذلك وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم منهم النخاعي وعبيد, وعبيد, الله, بن بن الحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري فعلى هذا يتوجه أن يصح ويقف على الرضا ومنها لو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد فإن هذه العطية تصح وتقع مراعاةا فإن سوى بين الأولاد في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز وإن مات ولم يفعل شيئا من ذلك فقال مجاهد هي ميراث وحكي, وحكي عن أحمد نحوه وأن العطية تبطل والجمهور على أنها لا تبطل وهل للورثة الرجوع فيها أم لا فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد ومنها الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحير فإنه قد قيل إنه قد نهي عنه لحق الزوج حيث كان يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم ومن نهي عن شيء رفقا به فلم ينتهي عنه بل فعله وتجشم مشقته فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به كمن صام في المرض أو السفر أو واصل في الصيام او اخرج ماله كله وجلس يتكفف الناس او صلى قائما مع تضرره بالقيام للمرض اوغتسل وهو يخشى على نفسه الضرر او ولم يتيمم وهو يخشى على نفسه الضرر او التلف ولم يتيمم أو صام الدهر ولم يفطر أو قام الليل ولم ينم وكذلك إذا جمع الطلاق الثلاث على القول بتحريمه وقيل إنما نهي عن طلاق الحائض لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة ولو رضيت بذلك بأن سألته الطلاق بعوض في الحيض فهل يزول بذلك تحريمه فيه قولان مشهوران للعلماء والمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي أنه يزول التحريم بذلك فإن قيل إن التحريم فيه لحق الزوج خاصة فإذا أقدم عليه فقد أسقط حقه فسقط وإن علل بأنه لحق المرأة لم يمنع نفوده ووقوعه أيضا فإن رضى المرأة بالطلاق غير معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين لم يخالف فيه سوى شرذمة يسيرة من الروافض ونحوهم هذا الكلام كما تعرفون مسألة الطلاق الثلاثة أو الطلاق في الحيض نحو ذلك مسألة الخلافة لا تزال الخلاف فيها قائمة اليوم حتى وإن وجد هذا القول عند بعض الطواف والفرق ويصير قولا لهم إلا أنه هذا ينسحب عليه الكلام في الأصل في أصلها المسائل وأذكركم في مرة أخرى وأن هذه المسائل التي ذكرها الشيخ صورها كلها لا تعني أنها باطلة من أصلها الباطل من أصله النوع الأول لكن باطل تبطل عند قول من يبطلها لامر عارض أو أنها تكون إثم أو تكون كبيرة إلى آخر يترتب عليه الإثم والكبيرة فمثلا طلاق الثلاث بعضهم يبطله بعضهم يوقعه ثلاث وبعضهم يوقعه واحدة طلاق الحائل بعضهم يبطله ويجعل الطلاق ليقع أصلا بعضهم يقول يقع لكن مع الإثم وبعضهم يقول يقع مع الإثم ويجب عليه أن يراجع تجب على الزوج الرجعة هذه مسائل القصد في سياقها هنا هو أنها من الأمور التي لا يزمن ترد في أصلها إنما ترد لأمر عارض لاختلاف الشرق أو لوجود الضرر على الطرف الآخر أو نح ذلك مما يعتبر عارض على الحكم لا في أصل الحكم نعم كما أن رضا الرقيق بالعتق غير معتبر ولو تضرر به ولكن إذا تضررت المرأة بذلك وكان قد بقي شيء من طلاقها امر الزوج بارتجاعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر بارتجاع زوج كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها لكن يبقى الخلاف حتى في قصة ابن عمر رضي الله عنه انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بارتجاع زوجته هل يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الطلاق ولم فعد طلقه أو أنه أقر بالطلقه لكنها رآها بدعه ومحرمة وأوجب عليه أن يرجع هذا ما في دليل قاطع على هذا القول ولا على هذا الطلاق ومسألة زال خلافه اليوم نعم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته تلافيا منه لضررها وتلافيا لما وقع منه من الطلاق المحرم حتى لا تصير بينونتها منه ناشئة عن طلاق محرم وليتمكن من طلاقها على وجه مباح فتحصل إبانتها على هذا الوجه وقد روي عن, عن أبي الزبير ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه ولم يرها شيئا يعني لم يرها شيئا لم يعدها طلقة لكن برضو هذا غير يقين لو كان يقين انتهى الخلف ومما يعني نلاحظه أنه كانت الفتوى يعني عندنا منذ زمن بعيد على اعتبار الطلاق ويعني إيجاب الرجعة أو نحو ذلك وفي الأون الأخير أرى عدد كبير من طلاب العلم والمشايخ صاروا يبطلون الطلاق أصلا طلاق الحائل فما أدري ما سبب هذا التوجه للإبطال نعم بمعنى لا يجعل الإلهي لا, يعدونه لا يعدونها طلق نعم وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع ومولاه نافع وأنس وابن سيرين وطاوس ويونس بن جبير عبد الله بن دينار وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهم وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء وقالوا إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن الطلاق في الحير إن كنت طلقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك يعني بارتجاع المرأة وإن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك وهذا مقوي لما عليه الفتوى أصلا لأعتبار الطلاق لأن ابن عمر رضي الله عنه هو الذي حدث عليه هذا هو الذي حدث منه هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب القضية وهو فقيفها وهو الذي انتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه فكان يعني إذا ثبت هذا عنه فيعتبر حجة في تفسير الواقعة وهو أنها وقعت الطلقة لكن يؤمر بارتجاعها والدليل على هذا أنه قال إن كنت طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك هذا أنه اعتبر الطلاق واقع نعم وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتاب عليها وهي قوله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر وإنما روى عبد الله بن ذينار عن ابن عمر أنه كان يفلو هذه الآية عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها عليه لأنه لم يوقع الطلاق في الحير وقد روي ذلك عن أب الزبير أيضا من رواية معاوية ابن عمار الدهني عنه فلعل أب الزبير اعتقد هذا حقا فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير فقال عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد وتفرد بقوله فإنها امرأته وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثا فقد اختلف في هذا الحديث فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ وأصحاب, عم وأصحاب, وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه وروا أيوب عن ابن, عن ابن سيرين قال متهت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير وكان ذا, ذا ثبث فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلقها واحدة خرجه مسلم وفي رواية قال ابن سيرين فجعلت لا أعرف للحديث وجها ولا أفهمه وهذا يدل على أنه كان قد شاع بين الثقات من غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر كان ثلاثا ولعل أبا الزبير من هذا القبير ولذلك كان نافع يسأل كثيرا عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثا أو واحدة ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة واستنكار بن سيرين برواية الثلاث يدل على أنه لم, لم يعرف قائلا معتبرا يقول ألا أنه لم يعرف قائلا معتبرا يقول إن الطلاق المحرم غير واقع وأن هذا القول لا وجه له قال الإمام أحمد في رواية, في رواية أبي الحارث وسئل عن من قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر به فقال هذا قول سوء ردي ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيث لماذا هو قول سوء ردي لأنه يخالف منهج الاستدلال الشرع ولأنه يلزم بما لا يلزم ويخالف قواعد الشرع في مسألة أنه لا يجوز ربط حكم بحكم آخر بدون رابط وهذا كما قلت السابق مثل ما ذكر الشيخ في مسألة الصلاة في الثوب المغصوبة والمسروك أو المكان المغصوب ونحو ذلك الصلاة في حد ذاتها جائزة مثل الصلاة بالنفقة المحرمة قصد الحج بالنفقة المحرمة هذا حكم منفك عن حكم الآخر يعني كون الصلاة المكان مغصوب هذا لا دخل له في الصلاة الصلاة في حد ذاتها صحيحة جرت على وجه صحيح سقط بها الواجب الركن عن الإنسان وغصبه للأرض حرام بحد ذاته يأثم عليه فكذلك هذه المسألة مسألة الطلاق يعني كون الطلاق يحرم في الحياة لا يعني عدم وقوع تحريم يكون به الإثم وقد يؤمر بالرجعة لأن الرجعة أصلا جائزة مشروعة أصلا لا يعني ذلك إبطال اصل الطلاق هذا الوجه الذي يعني قصده الشارع لا يعني ذلك إبطال أصل الطلاق أصل الطلاق حاصل وتعد طلقة إذا كانت طلقة وبينونا إذا كانت ثلاث ويبقى ما حدث من أن الطلاق كان في غير وقت في غير الظرف المناسب وهو في وقت الحيب هذا حرام بحد ذاته وبدعه لذلك تسمونه طلاق بدعي لكن لا ينسحب على أصل حقه وهذا معنى قل الإمام أحمد أيضا لا يقع الطلاق المحرم لأنه يعني المحرم صوره كثيرة ليس حتى أيضا الطلاق في يعني في الحي حيانا يحرم الطلاق إذا كان لغير سبب إذا كان مجرد مكايدة أو طاعة مخلوق جاء إنسان صديق عزيز على واحد وقال له أنا لا يمكن تستمر صدى ذقتي معك إلا حتى تطلق زوجتك هذا محرم, محرم. وإن كان بإرادة فصور المحرم كثيرة فلا يعني ذلك عدم قوة الطلاق لأن هذا أمر وهذا أمر آخر إنما يعني إثم الانسان على فعل محرم من غير أن يسحب الحكم على بطلان أصل الفعل وقال أبو عبيد الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم وأما ما حتاه بن حزم عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحير مستندا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب التقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته ويا حائط قال لا يعشد بها وبإسناده عن خلاس نحو فإن هذا, الأثر فإن هذا الأثر قد سقطت من آخر من آخره لفظه وهي قال لا يعفد بتلك الحيظة كذلك رواه أبو بكر بن, بن أبي شيبة في كتابه عن عبد الوهاب الثقافي وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضا وقال هو غريب لم, لم يحدث به إلا عبد الوهاب ومراد بن عمر أن الحيضة التي طلق فيها لا تعتد بها المرأة قرآن قرآن جائز قرآن, قرآن, قرآن لا تعتد بها المرأة قرآن وهذا هو مراد خلاس وغيره وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من السلف منهم زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابن حزم فحكوا عن بعض من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع وهذا سبب وهمهم والله أعلم أحسنت بارك الله فيه نقف عند هذا الحق وإن كان بقي صفحتان لكن وضعها مستقل الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي بجلال وجهه العظيم السلطانة وأصلي وسلم على رسول الله ببشر النذير والصراج المنير نبينا محمد وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيما يتعلق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في النصوص أن يلحق به الآل ولم يثبت فيما أعلم أنه يلحق به أصحابه إلا من باب أنهم صحابته رضي الله عنهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وانه عنهم راضي فبعض سلاف يلحقهم في الصلاة والسلام عليه على جهة الإجمال من باب النهال أن ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم لكن الراجل حنّه الصلاة تكون عليه وعلى آله والصحابة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والصحابة يترضى عنه هذا السؤال يقول من رجحت حسناته على سيئاته وعنده كبائب هل يدفل الجنة من أول وهله وما الفرق بين من رجحت حسناته أو سيئاته أو تساوته وكان من المسلمين أولا الرجحان هذا يعني عند الحساب يوم القيامة ولا داعي لذكر الكبائب لأنه إذا قيل رجحت حسناته على سيئاته يعني هذا أنه حسبت مسألة الكبائل فرجحت حسناته على السيئة فهذا نجل لأنه لا يتصور أن يكون هناك حساب بلا يعني ذكر أو بلا اعتبار للكبائل الحساب يكون على العمال الصالحة وعلى العمال السيئة لما فيها الكبائل فإذا الرجحان يكون معتبرا فيه الكبائل فدشك أنه يدخل الجنة لكن من تساوت حسناته وسيئاته هذا هو الذي فيه كلام كهير وذكر بعضه العلم أنه يدخل من تساوت حسناته وسيئاته يدخلون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم بأن يدخلوا الجنة وهناك مرجحات هو أن رحمة الله تسبق عذابه لأن وسط الشفاعة لهذا الصنف فيما أعلم أنها لم تثبت حديث صحيح لكن بالنظر إلى قواعد الشرع وإلى أن رحمة الله تسبق عذابه فإنه بمقتضى ذلك أنه بإذن الله ينجو من ترجحت حسناته على سيئاته وقيل أنه يكون من أهل العراف بين الجنة والنار إلى ما يشاء الله ثم يدخل الجنة هذه كلها, كلها أقوال ليس على واحد منها يعني دليل ثابت صحيح طبعا قالوا وكان من المسلمين هذا بده غير المسلم لا يكون هناك ترجيح لحسناته على سيئاته ولا العكس بمعنى لا تعتبر حسناته إطلاقا لأن الله عز يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل حي جعلناه هباء من ثورا نسأل الله لا, لا قيمة له لو جاء الكافر بمثل الجبال من الحسنات والصدقات وأعمال الخير لا تنفعه ومن أكفار الآن من يعمل من أفعال الخير وأعمال الخير والبر والإحسان ما يساوي عمل الخيار من المسلمين في هذا الوقت لكن لا ينفعه ذلك فإذا كلمة يا مسلمين هذا احتراز لا, لا مكان له لأن الكافر لا تتساوى حسناته وسيئاته لأنه لا اعتبار لحسناته ونسأل الله العافية نقرأ في جامع علوم الحكم بقي من حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهرد من شرحه صفحتان استكملها صفحة كم نعم 191 قبل أن يبدأ القارع أحب يذكركم عشان تسلسل الموضوع في الأبهام الشيخ لو رجعني لصفحة 181 نجد أنه يتحدث عن التفريق بينما هو من الثوابت التي هي رد في أصلها يعني ما خالف ثوابت الإسلام فهو رد في أصله بدون تفصيل ومن ذلك ما يتعلق بالمعاملات والعقود معاملات الأحكام والعقود والفسوخ ونحوها فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية فهو مردود يعني مثل تبديل حد الجلد بعقوبة مالية بدون ذلك اللي فهذا تغيير للأوضاع فيدخل في الرد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من الدين وما كان منها ليس في تغيير للأوضاع لكنه منهي عنه في الشرع فالشيخ يقول ننظر لماذا جاء النهي إن كان النهي لأن المنهي عنه ليس محل للعقد الشرعي أو لفوات شرط فيه أو نحو ذلك فهذا أيضا مردود بالكلية وإن كان فيه خلاف لكن الأصل أن يرد إلا ما يتعلق فيه, ما يتعلق فيه بالملك يعني ملك الشي فيه ملك الملك الذي يترتب على العقد الملك في الوصية الملك في البيع الملك في الفسخ الملك في الافية فالشيق قسم النهي إلى نوعين نهي يتعلق بحق الله عز وجل فهذا يقول الأصل فيه رد إذا عارض حق الله وإذا كان أنه يتعلق بحق الإنسان بحق المخلوق فننظر في هذا الحق في الأصلح للمخلوق إلى آخره فاستكمل هذا الموضوع بأمثلة ذكر منها ما بين أيدينا الآن نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم صلى وسلم قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى وهذا الحديث إنما رواه القاشم بن محمد لما سئل عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث ثلاث مساكن هل تجمع له في مسكن واحد فقال يجمع ذلك كله في مسكن واحد حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خرجه مسلم ومراده أن تغير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائز وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريد وربما يستدل, وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فاصلح بينهم فلا إثم عليه ولعله أخذ هذا من جمع العتق إنه صح أن رجلا أعتق ستة مملكين له عند موته فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة فرجه مسلم اثنين يعادلون الثلث فكأنه ليس له حق التصرر لفثلث نعم. وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن أولى من تشقيصه ولهذا شرعت السراية والسعاية إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد وقال صلى الله عليه وسلم في من أعتق بعض عبد له هو عتيق كله ليس لله شريك وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا وأن وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه إلا في العتق خاصة لأن المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية الأموال فيعمل فيها بمكتبى وصية الموصي وذهب طائفة من الفقهاء في العتق إلى أنه يعتقوا من كل عبد ثلثه ويستسعون في الباقي واتباع قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى والقاسم نظر إلى أن في مشاركة موصي له للورثة في المساكن كلها ضررا عليهم فيدفع عنهم هذا الضرر بجمع الوصية في مسكن واحد فإن الله قد شرط في الوصية عدم المضارة في قوله تعالى غير مضارد وصية من الله فمن ضار في وصيته كان عمله مردود عليه لمخالفته ما شرط الله في الوصية على, الله. على هذا الله أعلم إذا كانت المساكن تتجزئ مثل ما هو في عصرنا هذا المساكن الآن ممكن تكون شقك أو غرف مستقلة يمكن يستثمرها ويستفيد منها الفرد أو الأسرة بدون يكون هناك إضراء المقصود من مسكن قديم المسكن الذي لا يمكن يسكنه لعائله واحده فيكون ادخال ثلثه اللي هو الوصيه ضمن المسكن تحرج الساكنين لانه ما لا يكون لهم لا يكون انتفاعهم خالص ويكون عليهم ضرر وحرج وهذا يقع لبعض العوام والجهل الان اللي ليس له الا بيت ضيق وكذا فيؤسي في في بثلثه وهذا خطأ مفروض يرشد بان تكون وصيه مما بيع البيت واشترى بدله او حتى لو مدام ورثته فقراء لو لم يوصي بهذه إذا لم يلك هذا البيت لو جعل الوصية لهم الوصية ترجع لانتفاعهم هم أما أن تكون الوصية ثلث يصرب مصارف أخرى ويضر بالورثة فهذا يكون من باب الإضرار الشاهد أنه يقصر بالماسكين الذي لا يمكن تجزئته أما إذا أمكن تجزئته فلا حرج نعم قد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو وصى له بثلث مساكنه كلها ثم تلف ثلثا المساكن وبقي منها ثلث أنه يعطى كله للموصى له وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وحكي عن أبي يوسف ومحمد ووافقهم القاضي أبو يعلى من أصحابنا في خلافه وبنوا ذلك على أن المساكن المشتركة تقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبار كما هو قول مالك وظاهر كلام ابن أبي موسى من أصحابنا والمشهور عند أصحابنا أن المساكن المتعددة لا تقسم قسمة إجبار وهو قول أبي حنيفة والشافعي وقد تأول بعض المالكية فتي القاسم المذكورة في هذا الحديث على أن أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم طلب قسمة المساكن وكانت متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة فإنه يجاب إلى قسمتها على قولهم وهذا التأويل بعيد مخالف للظاهر والله أعلم محسن وخلاصة أن ما ذكره من إبي صلى الله عليه وسلم بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل أمور أولا الرد الذي يكون رد بالكلية وهذا يشمل البدع في الدين في العبادات في العقائد في الأحكام في كل أنواع البدع هذه مردودة بالكلية ويشمل أيضا الأحكام المضادة لقواطع الدين ولو لم تكن في الاعتقاد ما يكون فيه استحلال للرضى الصريح استحلال للزين الصريح استحلال او إلغاء للحدود الشرعية أو تبديل لدين الله عز وجل تبديل في التشريع فهذا أيضا مردود في الكلية يبقى هناك أنواع من الرد ليست على أصول الأحكام ولا أصول المسائل إنما على ما يدخل عليها من أمور عاهظة فمثلا ما يدخل على العقود مما يفسدها تفسد العقود لدخول هذا العاهرة أو مما ينقصها فيلغى هذا العقد يلغى هذا الشرط أو هذا الأمر المفسد لأنه يتأثر بأصل العقد وأحيانا يكون الرد رد جزئي بمعنى أنه يكون رد لبعض الأحكام المتعلقة بمثلة واحدة مثل ما ذكر الشيخ قبل قليل من الأمثلة متعلق بالوصايا والوصية لا يرجع الرد إلى أصل الوصية إنما يرجع إما لما يتعلق بحق الله عز وجل إما أخلال بحق الله فهذا يرد ويبقى أصل الحكم إذا كان لا يلغيه هذا أو ما فيه ضرر إضرار أو ضرر على طرف آخر فيلغى هذا الإضرار ويرد هذا الإضرار ويبقى أصل الحكم يرد ما لم يتوفر فيه الشرط الأصلي ويبقى أصل الحكم إذن الأحكام أو الأمور المردودة منها ما مردود بالكلية وقد ذكرت نماذج منه ومنها ما يرد جزء منه أو ما يرد أمر طارئ عليه وهذا لا يرجع إلى أصل الحكم إنما يرجع إلى رد الأصل الطارئ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام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 من الحديث التي شملت الدين كله هذا الحديث الشامل وقد وقد حوى قواعد عظيمه في الدين وليس قاعده واحده ولا ثلاث ولا اربع وقواعد كثيرا جدا سواء القواعد الكبرى أو ما يتفرع عنها فهذا الحديث اشتمل على القواعد القواعد البينه التاليه اولا قاعده ان الحلال بين وإن الحرام بيّن هذه قائدة استقلتها لحد ذاتها ومعنى بيّن يشمل عدة ثموم أولاً البيّن بمعنى القاطعي الحلال القاطعي المجزوم فيه المعلوم لدى جميع أو عامة المسلمين وهذا ستأتي له أمثلة وكذلك الحرام القاطعي الذي أيضاً تقرر في الشرع ويعرفه عامة المسلمين و بيّن أيضاً بمعنى المحة الخالص الحلال الخالص و الخالص أيضاً هذا معنى ثاني وهو يدخل في معنى الأول وزيهة ثم هناك معنى ثالث لهذه القاعدة وهي الحلال البيّن أي المبيّن شرعان بمقتضى الكتاب السنة هو قواعد الشرع وكذلك الحرام البيّن المبين شرعاً بمقتضى الكتاب السنة هو قواعد الشرع وقد يقول قائل لماذا يقول قواعد الشرع لأن الكتاب والسنة تعني مفردات النصوص وقواعد الشرع تعني القواعد الكثيرة التي لا تكاد تحصى والتي بعضها يوخذ من نص شرعي وبعضها يوخذ من مجموعة نصوص وبعضها يوخذ من الإجماع وبعضها يوخذ من مفهوم النص وبعضها يوخذ من منطوق النص إلى آخر فالقواعد لا نهاية لها وأيضا القاطع بمعنى الظاهر وهو قريب من معنى البي والمعلوم كذلك ثم أيضا اجتمل الحديث على قاعدة ثانية وهي أن بين الحلال والحرام أمور مشتبهات وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الاشتبه هو الذي يخفى حكمه على كثير من الناس والاشتباه يأتي من عدة وجوه سيذكرها الشيخ هما بعد يعني ما معنى الاشتباه الاشتباه هو أمر نسبي أحيانا يرجع الاشتباه إلى الشخص نفسه يشتبه عليه الأمر وأحيانا يرجع الاشتباه إلى طبيعة المسألة هل تلحق بهذا الحكم البين أو بهذا الحكم الآخر هل تلحق بالحلال هل تلحق بالحرام هل هي بينهما هل فيها حلال وحرام المشتبه هو الذي لا نجزم فيه بحكم واحيانا يكون الاشتباه ايضا نسبي يختلف من شخص الى شخص قد يشتبه الأمر على العامي لكن لا يشتبه يعني امر من الامور على العامي ولا يشتبه على طالب العلم قد يشتبه على العامي وطالب العلم لكن لا يمكن ان يشتبه على الراسخ وهكذا بل احيانا يشتبه الأمر الشرعي أو الحكم الشرعي على اكثر العلماء ولا يشتبه على عدد قليل أحيانا اشتبع على كلهم ويتبين لواحد إذن الاشتباه نسبي وبينهما أمور مشتبهات هذه قاعدة أخرى لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه فيما بينه وبين ربه واستبرأ لعره فيما بينه وبين الناس يعني ما ترك للناس مجالا بأن يتهموه ولذلك الورع يعني وإن كان من شاءه في القلب إلا أنه لا بد أن يظهر على سلوك الشخص فالورع فيه براءة للدين فيما بين الإنسان وبينه ربه وبين ربه وهذا ما يعلمه إلا الله عز وجل وفيه براءة للإنسان فيما, بينه فيما يراه الخلق من أعماله بمعنى إن الإنسان إذا تعد عن المشتبهات مدحه الناس ومدح له ذلك وقالوا نعم فلان تورع عن كذا كف عن كذا لا نسمعه يفعل كذا لا نراه يفعل كذا إذن حمى عرضه من القيل والقال ومن الاتهام ومن كلام الناس ثم قاعدة أخرى أيضا من وقع في الشبهات وقع في الحرام هذه قاعدة عظيمة بمعنى الشبهات ذريعة إلى الحرام نعم مفردات المشتبهات المسألة الفردية قد تكون في حد ذاتها مكروهة لكن نتيجتها بمعنى أنه إذا وقع في أمر مكروه تساهل حتى يقع في الحرام أو اجتمعت في حق الإنساء الفرد الواحد التساهل في المكرهات حتى يكون فعله حراما لأنه تتبع الرخص تتبع الأمر الذي يقدح في دينه وفي إخلاصه إلى آخره بمعنى أن كثرة الشبهات تؤدي إلى الحرام التساهل في المشتبه ينتهي به للمحرم إلى آخره ثم ضرب لذلك مثلاً كالراعي يرعى حوالك ما يشكل يرتع فيه بمعنى أنه الراعي إذا يعني رعى غنمه أو إبله حول الزرع مثلا لقرب فإنه لا يضمن أن تنفلت البهيمة فتأكل زرع الغير يرعى ورحل حما حقوق الأشخاص أو حما الذي يحميه السلطان أو حما الدولة كان قديما لإبل الصدقات وغيرها والغنم والتي يمكن نسميها الآن ملك الدولة أو زكوات الناس لتأخذها الدولة أو ما يتعلق بالخيل قديما التي ترشد للقتال كان هذه يحما لها مناطق معينة تحمى, تحمى لها من أجل أن ترعى فيها ليضمن لها الغذاء فكان هذا الحمى لا يجزن أن يقع فيها أحد إلا بإذنه كذلك الحمى حقوق الأشخاص المزارع يزرع فلو سمحنا للراع الغنم أن يفلت غنمه في هذا الزرع لكته فكذلك حقوق الناس أعراض الناس وكذلك أعظم من ذلك محارم الله ما حرمه الله عز وجل وما نهى عنه وما كرهه هذا أمر يجب أن يبتعد الإنسان عن القرم منه لأنه إذا قرب طمعت نفسه حتى تصل إلى الحرام وربما المكروه يقوده إلى الحرم وهو لا يشعر هذا معنى الراعي يرعى عور الضمى يوشك يعني يكاد وإذا كاد ثم استمر الأمر وقع ألا وإن لكل ملك حما وإن ألا وإن حمى الله محارم هذه قاعدة أيضا أيضا قاعدة أخرى ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد, فسد الجسد كله ألا وهي هذه قواعد وتفرع عنها قواعد كثيرة عظيمة سيذكر الشيء شيخ منها ان شاء الله فيما بعد نعم اقرأ هذا الحديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص والمعنى واحد أو متقارب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود وابن عباس وحديث النعمان أصح أحاديث الباب فقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس معناه أن الحلال المحض بين لاشتباه فيه وكذلك الحرام المحض ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس هل هي من الحلال أم من الحرام وأما الراسطون في العلم فلا يشبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هي فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وشرب الأشربة الطيبة ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان أو الصوف أو الشعر وكالنكاح والتسري وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميرات أو هبة أو غنيمة وعلى هذا فإن الأصل في الأشياء الحل إلا ما ورد تحريبه ولذلك هو ضرب أمثلة للحلال الطيبات كلها حلال فضرب أمثلة منها للزروع الزروع تشمل الرز والقمح والسكر وإلى آخره كل هذه أصلها زروع نبتات وكذلك ما يستنتج الآن من المصنوعات التي صارت تأخذ المأكلات فيها من غير المزروعات الآن البترون تأخذ منه أشياء طبية وتأخذ منه أشياء بل أشياء أصبحت الآن تدخل في باب الغذاء فتبقى على أصلها حتى لو كانت زروع الزروع مثال إذن الأصل حل جميع الطيبات هذا هو الأصل وكذلك جميع التمار والزروع وجميع الأنعام والحيوانات إلا ما جاء تحريبه والتحريم أحياناً يشمل الأعيان وأحياناً يشمل أجناس وأحياناً يشمل أنواع وأحياناً يشمل أوصاف لكن التحريم استثناء فالأصل في الماكولات الحلم نعم والحرام المحضو مثل أكل الميفة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال ومثل الأكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك وأما المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب وشرب ما في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرها ولبس ما اختلف فيه هباحة لبسه من جلود السباع ونحوها وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة والتورق ونحو ذلك وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قال مجاهد وغيره لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأرضاع يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم ما يتقون ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما قبض صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له ولأمته الدين ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة اليوم, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقال أبو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما نعم في مثل هذه الوصف الحقيقة بعض الناس قد يكون عنده نوعا من التوقف والتساؤل عن مثل هذا الكلام يقول هناك مثلا أحدثات مثلا أشياء مصنوعات أحداث ما نجد فيها نفس صريح نقول نعم ليس المقصود هنا في كلام أبي ذر وهي قاعدة عظيمة ونقلها السلف من باب أنها فعلة للحكمة صائبة ووصف صائب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المقصود أن نبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد اكتمل الدين من حيث أن جميع ما يحدث في الدنيا إلى قيام الساعة بما في ذلك الطائر الذي يطير بجناحه السماء مثالا على جزئيات مفردات الأمور التي التي تكون في هذا الكون إما أن يكون جاء منها عنها خضر أو حكم فالخبر معروف يعني كثير من الأشياء والأحداث المهمة في حياة الأمة إلى قيام الساعة جاءت عنها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم يعني هذا الطائر الذي يطير بجناحيك الذي مثل به أبو ذر عندنا له حكم ما يتعلق من موقفنا منه فمن مثلا نظر الاعتبار ومن حيث أنه أيضا محكم عليه بأنه حلال أو حرام هذا الطائر هل يجوز صيده ألا يجوز إذا صيد أيضا ماذا يعمل تجاهه وإلى آخره إذن المقصود أنه لا يخلو شيء من هذا في حوادث هذا الكون إلا وعندنا منه خبر أو حكم والحكم إما حلال أو حر أو موقف تجاه ذلك الحدث فهذا يعني أن الكليات والجزئيات كلها جاء بها الشرع فالكليات معروفة والجزئيات تمتظم تحت الكليات قد لا يكون الخبر عن ذلك الطير بعينه لكن هذا الطير من حيث وجوده من حيث الموقف منه من حيث حدله من حيث حرمته من حيث أيضا يعني الاعتبار بوجوده إلى آخره للدين فيه حكم وعليه قاس بقية حوادث الكون كل ولذلك فإن المسلم مطلوب منه أن يكون له موقف بيّن تجاه الأشياء حتى البعيدة السماوات الأرض ما موقفك منها تجاه ما موقفك تجاه أيها المسلم لكن منها الاعتبار النظر يعني تعظيم الله عز وجل من خلال النظر في عظيم خلقه إلى آخره ولذلك خلق السماوات والأرض كله جاء من أجل هؤلاء المكلفين الإنس والجن مع أن السماوات بعضها لا نراها بل هناك مخلوقات لا نراها وما ذلك ارتبط وجودها بعقائد البشر بعقائد المكلفين الملائكة الجن ما نراها ومع ذلك كلفنا بأن نعتقد فيها اعتقادا وأن نقول فيها قولا حقا وأن يكون لنا موقف تجاهها إذا كان هذا في, في, في المخلوقات الغائبة فكيف بالمخلوقات المشاهدة تابد أن يكون هناك منها موقف إما خبر وإما أو ما يترتب على الخبر وإما حكم فهذا معنى تعميم الحكم في مثل هذه المسألة لأن هناك بعض المحتنين من جعل هذا على سبيل المفالغة وأنه حكم بعيد أو أنه لم يقصد حقيقة التشبيح أو حقيقة المثال أي أبو ذر وامثاله من قالوا بمثل هذا القول نقول أبدا أقصد الحقيقة وليس مجرد التمثيل أن هذا الطائر الذي يسلح في جو السماء لابد أن المؤمن منه موقف يبدأ بالاعتبار لخلق الله وينتهي بالحكم تجاه هذا المخلوق نعم ولما شك الناس في موته صلى الله عليه وسلم قال عمه العباس رضي الله عنه والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحه واحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم وما كان را وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العظاه بمخبطه ويمذر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يُعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام وما كان بيانه دون ذلك فمنهما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على خله أو حرمته وقد يخفى على بعض من ليس منهم ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب منها أنه لحظة قبل نذكر الأسباب هذا الحقيقة يجرنا إلى التذكير بمسائل مهمة في هذا العصر خوض فيها الناس خوضا أدى إلى التنازع والتناثر وإلى المواقف الحادة تجاه المخالفين المخالفين أو الخوف في أمور لا تتعلق بأكثر طلاب العلم بل ولا بعض أفراد العلماء وهي مسألة العذر بالجهل مسألة المعلوم من الدين بالضرورة مسألة إقامة الحجة مسألة فهم الحجة كل هذه الأمور يعني متعلقة بما ذكره الشيخ والشيخ أشار إلى, إلى،, إلى،, إلى أن هذه الأمور نسبية تبنى على الغلبة وتبنى على أيضا حال ناس فمثلا هذا الحلال البين وهذا الحرام البين هو بين في الجملة بين في العموم أخي المستمع الكريم تابع تبقى من مادتي هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي لتسجيلات الراية الإسلامية بريام هاتف رقم 49119885 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته